ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الشاعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لا أجدن مِنْهَا منها قَالَ قال ذا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربه أحدا ولولا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُبْدِلَنِي 114. يكتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح طعيدا زلقا 115. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفتيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب كفتيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هسيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مكتبرا